انت ميثاق المشاعر انت دمعت كبريا انت ثورة بعين ثائر ثارت بلحظة صفا انت ومضب روح شاعر والمشاعر كربلا انت ومضب شاعر والمشاعر كربلا انت ميثاق المشاعر انت دمعت كبريا انت ثورة بعين انت ومضب روح شاعر والمشاعر كربلا انت ومضب روح شاعر والمشاعر كربلا يا حسين, حسين حسين حسين من حسره روحي والامي منسوج الدم حب يا حسين يا حسين حسين, حسين, حسين حسين والمصدر موطن الهامي وكعبه عرفاني وانغامي يا حسين, حسين, حسين, حسين, حسين, حسين. وجدان يا حسين وجدان يسامي وتواس مصابك يا ضامي انت وجداني وحياتي انت روح الاعتقاد كعبتي وملهم صفاتي انت ميزان الرشاد دمعتي وتربت صلاتي انت يا نابض الفؤاد ودمعتي وتربه صلاتي انت يا نابض الفؤاد انت وجداني وحياتي انت روح اللي اعتبا كان صفاتي انت ميزان الرشاد دميتي ترقص صلاتي انت يا ناب ظل الفؤاد دميتي صلاتي انت يا نبوغ الفؤاد من قمعت زينا بقاهاتي مشقوبه تنزف عبراتي يا حسين تتفايا بحسرة لعاتي وتلاهب شولت جمراتي يا حسين يا أشرف إحساسي بذاتي يا حسين <تصفيق> أنت مصباح الهداية يا إمامي وإنت دي أنت راية على البراية رؤيه الشرع المبين انت اسرار الولايه سيدي انت الحسن انت اسرار الولايه سيدي انت الحسن انت مصفح الهدايه يا امامي وانت انت راية على البراية راية الشرع المبين انت اسرار الولاية سيدي انت الحسين انت اسرار الولاية سيدي الحسين حسين حسين حسين تتحدر دمعة ايماني مذهوله وترسم احزاني يا حسين حسين حسين حسين بلوحه آهاتي وأشجاني وتتفنن لوحات ألواني يا حسين من تنقش راعت الحان بجوهر حسرات وجداني يا حسين Jesus.